كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على نوج البحار بحار بمعامل الإغرنج كان أدامنا قبل الجتائب يفتح الأمصار لن تنسى أمريكا ولا أذنابها ضحكاتنا والمرج يقذفنا كنا نقاتل السيوف في صدورنا لم نخش يوما غاشبا جبارا لم نخش طاوتا يحاربنا ولو جصب البلاء يا حولنا اسوارا كنا جبالا في الجبال مرببا صرنا على موج البحار بحارا ندع جهها أوصنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغلما وجوارا كنا نرى من ذهب فنهجبها ونهجب فوقها القفار لو كان غير المسلمين لهازها كنزا وصاغا لأن نردنا كنا جوابا سلالا اوجيب بها لبها بما عامل